وسيدة أرجوزة سيدنا الإمام عليه كرم الله وشاه رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الصادق الواعد الفرد من الرازق الملك القدوس الجلال مقدير الأرزاق العجال العالم الكلي لا شبيه له جل جلاله فلا مفيل له قد قدر الأقدار قدما من هزل وكوّلها الرب ضحرا وجبا صفاته العليا سمت جلالا فلا يضغى هي أبتا تعالى نعماؤه إلا حصر لا تعد وحكمه في الخلق لا يرد فهو الذي بفضله وذكره علم الإنسان ما لم يعلم. فما بل فما بل العلم الذي أُتينا وسار عن عندنا يقينا. لأنه الرب الذي توحّد في ملكه بعلمه تفرّد من غيبه لمن يشاء طالع. والخير ترّن في يده أجمعها. من عالم الذرجت هذا وعن ساعده معجزه المقلبا هدرت من مبارد هدرت من موارد التعقيد في ما هذا من طريقي 100 يوم قد قال الناس لي بر فلا تخونوا عهدكم فالحمد لله الذي هدانا بعد ولاه وكبت هذا ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جل عنها قطرًا محمد قد خصى بالكرامة أرسله ضرورة القيامة فهو المسمى في المساء أحمدًا كانت تقابح الندامه الهدى في الوصف مولًا كامل الصفات يماره مشرقة للذات من نور اللوح وده المسترًا ما فيه فكل ما فيه عليه الطلاع لكنه لم يتجاوز مستمع وكل ما قال الخليل فله قد قال وقد عكاد عنه وكل ما نهاه عنه مقاله تأدلا لم يسعى في مجاله فعلمه ما كان ويكونه جتنعا في صدر مكلور فمن يكون هاي الصفات كيف يقاس في البارادات؟ فإنني من في وجه لا موتارف إن مو... من في وجه لا موتارف جده لا تصبر أقول قولاً لأبعد المستهقر ياف مولانا الغني المقتدر أنا علي يبن عم الهادي المستفاد إليه إلى المشاري. بعد على الذين قد تعالي هايترن هنين وز من ففتحنا خريطا ثم ت فل هذا الكراري لمستطن فعل المدارس بروز الجيش من المدينه معيدا بالنصر والسكنه من مد بروز الجيش من المدينه معيدا من كان فيه المدعو بالآمين دين الله باليقين حتى إذا ما عرس بالوادي قام بلاد فيه ناديه وقال من عن جيشنا تخلفا وقال من عن جيشنا تخلفا فبأعهد ربي قد أخلفا فلم يكن فيه سوى غائبا رنب كان بعيني صائبا والصحر عثمان كان أرسله المصطفى ينذر قوما جهده والصحر عثمان كان أرسله المصطفى ينذر قوما جهده لأنه كان له وقار بين جميع العرب وإفتخار فعندها ناج النبي المعلى وقال يا ربي اتأ بالصغر عليك فعندها ناج النبي الملدى وقال يا ربي انت الصوت رجع فزعت من دار صوتي الهاتف أن يا علي لا تكن من وجدت, وجدت بالسير السائر وجهت السير جناح بهذه كي تنرده على العاده كي تن كي على العاده وفي غد تغط بحمل الرعاية فقلت من وقتي وقلت الآية ثم لبست درعي الرفارا كلا أخذت سيفي في الفقارا لما انتنييت من جوادي بسرعا ركبته فزال عني الوجعا لكن ما لعبنا من والشيء ذاك لم يكن معتادي فاستيقرت من المنام فاطمة كادت تفعل للقدور الاظمة إذ لم تكن قد أخبرت بمن تظن إذ علمها العينان في العالم. فعندها بديت شرح الحال لها فقالت سجلات الآله إنا أبي إنا أبي إنا وجيشه المنصرة لا يكون إنا وجيشه لأن يكون سعيهم المشكورة ثم رأيت له يبتغي من الوداع نظرة لم تبل وشممت هما شمت ما نفترقنا وندرت ربي وندرت صماء إلا هي إن رت وهي سلامة وغلاهما فريمة كرامه فصليت حتى الصبح تلك الليلة شرفت طاهر من أبجالي له فسرت النبي سلمن اشار لاخواني وقال لا ارى رايها بل الاولى وقال عد الرايه المهنوله لمن يحب الله والرسولا ثم منني يا سيدي طيري لسال الله شفاء عيني ففيه ما من ريقه حين تفن ما قد Mülîâ minel âmed ve merra bil yedi alâ de'arâhumâ feşefeyâ minel minel arâhumâ qabbeltu izzâke yedeyte te'âfumâ hamidtu allâhe ve sirtu qastan havmetel meydâmi ve nuntadîdül رحاب ذا البطل الشليل، وقال لي يبنى لي طالب أتينا نصبت المعارب، محمد في زعمه بالجحيل، مهنا تسبو له بالعقل، متترك الدنيا الذي من قبله قد كانت التمرات أداء أهله. هيّاتا إنه يرى من ناس ما ضربت به الحامات يتعلو في لبا، وقال لي يتيت لشديد بأس كم بطل أردت بقطر راسي فهم أن يضربني بعمل وكان خمسا يرايم ويدين عاجنته بدين في قاع الغربة. جندلته في جندته في أنها من قرب قد كبرت لوقتها الملائكة. والجن مرّت خشّة المداركت لأنها ضربة لأنها ضربة عاشمي ذنصرة من ملاكين قويين. مذ أضرمت نار الورغ سمعت في جو السماء عجيجا فقلت للمختار يا خير البشر ما الشام قالت بكرة بشو بالظافر قد جاء مصر الله يسعى نحونا إذ نحن فوضنا إليه أمرنا جيبرييل والأملاق في السماي واقعه الأصوات في الدعاء لنصرنا على الليام السودي لنصرنا على الليام السودي الربان وحصل خيبر اليهود فعندها أعلنت بالتكبير من فرح من نصرة البشير وكبرت عصاكر الإسلام وعملوا جمعا على الليام فانهزموا بإذن ربي هربا وملأوا رحبا وزدوا رعبا وباتروا جمعا لأهل الحسن وزعموا أن الغناء فملت بالعزم لنحو الباب أزرته فاحتزت الرباب متخدا قد كان من صوى انحجارة محمرة الألوان مذعيان الباب من الحصن هدام فرد كل منهم لبنهزم فحصنهم لو لم يكن منيعا ما عاد عاصرهم في عن ولد جند لنحى حتى صرت كبطن الحوت يندني ثم مددت ساعدي كالجسر حتى عليه الجيش ظل يسري ان الفرق ذاك بخندق العميق عادت عليه ايس الطريق ففتح الله له الحسن الذي لقومي بعين عاهت النبي وآمن الله الكريم من الخوف امنا ورافته بمن فتحه من جزات طه ايدانها مثل بذات الله لذلك حقت بالسمع مني كليه من قبلي هذا اسمع abıtı rabın kanıktı nadi, al-mustafa el-hadi, بعد وكنت قد أتيت ركن المسجد ان ذا علي تعبا فزدت مني ا كرب النبي العربي الامر الذي قد جد به. لما نائماً مضطجعا قلب عليه وجعا فقال لي أباتراء إن انت به علي قدع الزنفاء من أنت به ومدنا حبي يده الكريمة وقال أقرني وقال أقرني الرضا العزيمة وقال أقرني الرضا العزيمة صار يؤدي لين المكالمة وقال قم أتنظرك الفاطمة فإنني منذ خرجت غالبا ما زادت تعب شفيني حكينا كثيرا فقمت نكدي له جلانا ثم قعدت في مقابل امره وانتفانا سرنا ني اشفى البلية حتى تينا منزل المرضية لما دخلنا كبر الشيطان من فرح أبد الانتهاء فعندها ثنيت قبلت يده وقلت يا من لا أنت صعب له فعندها ثنيت قبلت يده وقلت يا من لا أنت له لأنت نور الحق يا علي, علي الرتب لأنت نور الحق يا عال الرتب يا منجيا لمن غدا من العطب إن كنت قد غدرت عبدا جانيا إن كنت قد غدرت عبدا جانيا بأن تبعت في الهوى شيطانيا فانت ثنت فانتفنت الزهراء نحو قايله أيضا أنا كنت بأمري جاهله أيضا أنا كنت بأمري جاهله يا أبا تستغفر يا أبا تستغفر لنا جميعا فربنا لمن دعا سميعا فما استتمت معلمه حتى تاجب رضاها أعلمه وقال يا مختار رب العلي يقرأك السلاما الشر لعلي كذاب السيدة الزكية فاطمة الصديقة المرضية ثم يقول قد عفوت عنهما وعن قتال قد جرى بينهما وإنني الغفر أولاؤ مالي فاستقبل خيراتي بالفعالي فاسترشر النبي من عقالي وصار يد الله في ابتهالي ثم يقول يا رحيما رحمي غفرت ذنب آل بيتي كرما فزدهم علما مديدا وعمل فأنت بالكل رحيما لم تزل يا سائلي عما تشا يا سائلي عما فسلني إلّي ميراث إن شئت تسأل قرون مغطية فسل وإما عن قرون عاتلة أم كل لدي قد وضحة لكنما سرارهم لكن ما أسرعهم قد تنفظر فهك قولاً واضحاً دليل يمديك من آت على التفصيل في علم تسعين حساب الفارسي من بعد قرن تاسع المعاصي ستظهر الفنش على الأعراب تقتلهم كقتلتي الكلاب تكون مبدافتا عوابس مظلمة كظلمة الخنازير فعندها تضطرب البلاد ويكفر الحرد كذا الفساد تزلزل الأرض بساكنها حتى لقد يهلك مترا يا من يروم للنجاة دائما كن بالقوي فيما أقول قائما فعمد فيما عملت حقا ظلمسا جربا لكل ما يستسلما سميته بجنة الأسماء دائرة جليلة الأحفار هدية أرسلها للباري جاء بها جبريب للمختار لنصرنا في يوم بدر عندما امتدنا عونا يمتلك السماء قال يا مختار فاعلم فهذه لنصرك اليوم اتينا نسله وإن مولاك تعالى كرما وان مولاك تعالى كرما اهدا الىنا طلسا مكرما وهو الذامر يا يرضى به الله في الوصف قد جل عن التهاني لأن فيه اسم ربي أعظم به جميع العالمين نرسم فكل من لاحت له السعادة كان له الفلجيد كالقلادة أو يكون مرقوما على الصراح كالصارم الأبتر والصفاحي فعندها نادى عن يلبشيه وقال أبشر ربك المصير أهتلك طيل من الأعادي تفي القهر فش كورا من الأعادي فسقظت في عجلي الصييفة ورقبها دائرة شريفة وقالت بري الخذ ها يا علي فإنها سكينة الرب العلي، تقيك المأس الذي تخشاه وتعين العدو إذ تلقاه سمعت للصوت وما شنت الشبح لكنما ما مفلى قوت أزح عني وصار فاعلا حسبك مولاك فقم وقائلا ساعة القوم نزلتم قال موسى صباحه انت الاكرم فسر السماء القاهرة القاهره قد كانت هذه يرته منذ اثرت بشتات في المتاع طفيقتهم الأعناق واضرب الاعناق وغلت الايدي من القوم وقد تقطرت اكبادهم من الكبده انتصرت أساكر الإسلام على الذين عابدوا الأصلام وتلك من دعوة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالصدق قد كان يوما في تعبداته مستقبل القبلة في صلاته وكان عمر العين ومعه شيبة وحيبة لَتُنْبَذَنَّ الْأَرْبَعَةُ فَقِيعَةَ السَّبْعَةِ فِي بَدْرٍ قَدْ أَخَذُوهُ مِنْ ظُلْمِهِمْ مَلَكُ الْكُفَرِ أَلْقَوْا الْبَأْءَ أَلْقَوْا فَأَلْقَى فِيلُ قَبْلِ إِصْرَعًا وَجَرَّعُوا كَأْسًا مَسْلُولًا صَرَبًا فَأَنْبَعَ الْأَشْقَى مِنْ الْقَوْمِ السُّفَلِ أَتَاهَا سَلَابٌ فِي عَجَلِ وعاد هرب له مختفلا بالميل كل الميل فظل خلف المصطفى مراصدا حتى إلى الأتقال خر ساجدا القام ما بين القفا والظهر إذ كان للسجود يدنا شكري فلبث النبي نحو ساعة وألقوا بالضحك لهم شناعة أَوْحَى إِلَيْهِ اللَّهُ إِنْ شِئْتَ مَعَهُ تَبَّتْ يَدَا أَعْدَاكَ تَبَّتْ مَنْفِعَهُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ الْمَتُورِ قُرَّةُ عَلِّي مُصْطَفَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَّتْ اللِّئَامَ جَمْعًا قَاطِبَةً سَبَّا مَذِيغًا ثُمَّ وَلَّتْ يَاهِبَهُ فهذه أسباب أمر أوجبت ذكر الأسماء معانيها زهد جمعتها دائرة كالشمس منيرة في الذات لا في الحر أدحفني الله بها تعظيما لقدر من زاده تكريما بالكوفة الفراه قد شرحتها منظومة ذا حكم من دعوتها فمن تلاها زال عنه الشك إذ برنا الخالص لا محك هلومنا كادت تكون بحرا أبواسه يخرج منه درا فكل من رام لنا مناظرة يوشك أن يهلك بالمكابرة يا ظالبا لسدكها بصولا كن عالفا ولا تكن جهولا ضعها كما قد جاء فيها نصي ولا تكن من غيرها مستقصي وأد تقوى الله يا من يصنع إن, إن نسمع الأعظم فيها موتع به قيام الكائنات كلها وربطها به وكذاح حلها وكذا حلبها تقدست أسماهه تقديساً هي استنارت للكليم موسى لما رآها قد جهارا قال لأهله آنست ناراً فمذتنا منها رآها نوراً سطع أذهله رأياً وهام واستمع ومر فيما قد رآه تعجباً ولم يكن قد رآه فعندها نادى رب أزلي وقال يا موسى أنا الله العليم فلا تخف أنت من واد ضهاب بقعة قدست ذات سوا فأخلعنا عليك ودس بساضا فهجبنا في فانت لي تكليمي امن موطن كذا وللتبليغ او في مسمع فباسمه الاعظم قد تثبتا حتى اسمه الكريم سار مستت يا من يرون فعل اسمي اعظم يهبطني السماين ساد كالانجم وبدا يا مجد بالطلب لكي بها القام تلقى من أدهي فنذر ما شيء بحسب الطاقة تلطفاً بذب تلاء وفاقخ فكل من يلقاه بالقبول فسنف يحر الله ببيوه السعال فقد جعلنا نذراً مسؤولاً لحائزة الضائرة أسماء ربي في الجلال والمنال تحل قدر التوازي بثمن وانما ذاك من التصديق يلقها في المنهج أضيق فكل معنى من علوم فاخرة مما بدئت الدنيا من الآخرة قد سار كشف عندنا عيانا وكل ذي شك غدا مهانا فكلما قد جاء فيهم النصر فهو الذي بخيرنا يقصر فبردنا عذب لكل غارف وصنفنا سهل لكل عارف فهذه مواهب سنية أفاضح المولى على البرية ستة أسماء جاء بها السند أحرفها تسعة عشر في العدد فرد وحي كذا قيوم وحكم عدل لمن يروم ثم الختام قل به قد تحرت نفوس قد غمها دائرة منيرة من حولها الأحرف مستديرة لكل عرف ملك كروب الحرف في عيطته مكتوب فجل الله الله فيما سطرا فلا تكونن لقولي منكرا عدتهم تسعة عشر برارة قد أوقت نار لذار كفره أبطل بها السحر بكل شهر من اعتدائه رسان عشر وصد عداك إذهم أقبلوا بمكرهم إليك ثم عجلوا الستة الأسمار فتل زرا وعشر تكبيرات من أرض افتترا تراهم منها بزين خيفة من خيفتهم تلحقهم رجيفة كذا سلطان ظلوم جائر لأنت في أمرك منه حائر قل حك من عدل مرار عشره يا فرد يا قدوس فعن وصره يريك من بعد العبوس دشرا كذا وبعد العسر من عزراء وكل ذا من سر الاسم العظم لا أنه من فعال عبد فعلا فصنع قور كتمه مراد يا عائزا دائرة الإرشاد فإنها الدائرة الشريفة أوصافها لقد بدت مني فهو ضاعوها ما مثلها في الموضوع لنفعها عندي دليل قطعي فهي لواقع المرهفات جنه كذاك المعلول تشفي جنه ثم لمن يشكو لضيق الحالي توسيع في مكسب الحالي هل يتخذه لصالح عكسه؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ حَيَداً فِي نَفْسِهِ يَا أَيُّهَا الْقَارِئُ ثُمَّ الْمُسْتَمِعُ أَصْغِ يَا الْقَوْلُ يَرَيَنَنِ تَنْتَفِعُ بِبُرَائِينٍ مِنْ حَرَكَةٍ تَقَدَّمَتْ فِي شَرْحِ الْهَلْ مَنْظُورٌ قَبْلَ الْفَعْلِ وضعها في القبول الأخف شرط ينعقل فكل من قابلها بهزل فاحكم له من عزه بالحزل فهذه الأسناء جلت عطاما أن تعضي ذا جهل وربي قسما لكنها الأعظم ثم الأفضل هو الذي تهدي له فيقبله أحرف عجم سطرت تصديراً بيتبه الأمير والفقيراً وقل بأن الوقت بان واقترب فانتظر والدجان أغوى من كذبت، فإنه يجول في الملاد وينشي فتنتها في العباد فمن أراد الله أن يعينه أدحفه بهذه السكينة ثم علموا معاشر الإخوان أنه رواة آخر الزمان هم علماء ذوقوا أفواههم ثم انثلوا ثم من ثنوا واتبعوا أهبائهم ثم لم يقروا العلم ابتغاء الأجر وإنما ذلك الدنيا تيسري وترى هم قد وسعوا أكماما وملأوا بطونهم حرما لذلك تلق الناس في المثلة إذلة العالم يلف زلة رازية العالم إذا لم يعمل بعلمه والغيه إذا لم يسأل والفتنة الجمومت يا موالي جيبها الزنا على التوالى وذاك في العالم عين يوشاه عليهم شو إلا عليهم سوء عذاب يحصى ففتن التجال ذاك الكافر قصتها غاقت له الدفاتر فاسأل ملاك اللذي الشاني يا مدرك لذلك الزمان لأن يفيك شر تلك الفتنة وشر كل كوبة ونحنة فمن أراد غبطة الأمان في كل عصر وكذا أمان فليتمسك إحيال قولنا ولا يزير, ولا يزير أيضا كذا عن فإنما نحن على التحقيق غوث لكل كربة وطيق ونسأل الله كذاك من سأل فغيره في كل حال لا تسأل أن يختم العمر لنا الصالحات دراعات للمؤمنين في الممات فمن توفاه بغير فتنة كان له عليه ثم الصلاة والسلام ثانيا على نبي قد حوى المعانيها محمد أحمد خلق الله وخيض من الملوى التنائي ومعجزات أعجزت كل الورى لا شك فيها يا فتاة ولا مرى وصحبه من بعده قوم تبلوا بوفاء عهده اذكر صلاتي وسلام من ابدا ما لا نجم من والله يسبح حمتها وبه هذه رجوزة التبياني حاويه الفيض منها معاني قد اسفرت عن مفردات من عجب وبه برزت عجائب من, من ذهب قبل كتاب عابيا كلا ولا قد رجت مطاليا لكنها بنت جلال فيك كريم قفاف لم تسمى بما ثم كلام ضمن من رنجه جواهر قد خرجت من كنزه فعلم الله بما يوجد والحمد لله بما عطى